عشرة استمع إلى نطق حرف الشين بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظ ش ش ش شجرة شباط شتاء شرق شباك شمال شمس، شرف، شراء.